قلوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين of Allah, inna is it to you, what you asked o oh. Qu vẫng khu chỉ ثُمَّ là cũng بَعْدِ ذَلِكَ chung فَضْلُ ta lấy فَضْلُ vì عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ومنكم في الصدق فقد لنا لو كنوا mm, -hmm. mm -hmm.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 mùa màu biểu xin hắng mà đã màơ có màu mùa này mình nó cũng mùa con I uh -huh. Fred um. Ya me kaikki, ilo kunnia, ammatti ja lady, Voi ولا... وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قُلْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى الْخَاشِعِينَ يا عبد يا بني إسرائيل ولا يقبل منها شفاء Oh, no, no. كُم أَوْفُسَقُمْ بِالِاقَاتِكُمْ الْعَجَلَ فَكُونُوا Foda. وتيكم <تصفيق> لعله تشكرون ووال وإذ قلنا